إنسان لا يطغان الراء استغنا إن إلى ربك الرجاء رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى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 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ كَلَّا لَا تُطْعَهُ وَاسْجُدْ وَقَالَ